Book 88. 88. E e modale, al al, al 2 88 Thamania wa Thamanun Thamania wa Thamanun E shkuara e foleve modale 2 Madhi al afal al, al م نت التكولا و لم يرد أن يلعب بالدمية لم يرد ابني اللعبة بالدمية أزائمة نطنتة الوانت فوتبال ابنتي لم ترد أن تلعب كرة القدم لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Greja ime nuk don të të luan të shah me mua. Zaujëti lem të rod en të ljaba e shetranjë. Lem të rrid, zaujëti en të ljaba maji e shetranjë. Fëmjet e أولادي أن يقوم بزها أتن تجلون انظمن لم يريد أن يقوم بتتييب الغرفة لم يريد أن يقوم بتتي الغرفة, الغرفة. أتن تشكوني الاشترات لم يريد أن يخد للنوم. Lam yuridu an yedhabu linnawmi. Nukile johe tahan ta akullora. Lam yusmahu lahu bi an ya'kula al-muthallajat. Lam yusmah lahu bi an ya'kula al-muthallajat. Nukile johe tahan ta Бе нија куля а šкалta. Laмијуусма ляу би анија ку školata. Нукили joј таhanте карамељ. Ламијусма ляhu би нија куҳлуа. Лајусма ляhu би анија ку ҳлуа. Mле joј ти даши Sumiha li bi en etemenne li nefsi šeen. Seemehaali bi en etemenna li nefsi ČN.N livi te blienњ vstan. Suмиhaali bi en ešteри li nefsi thuben. Seemehaali bi en ešteри li nefsi thuben. مليوهي تمريني تصوب شوكولات سمح لي بأن آخذ شوكولاتة محشوة سمح لي بأن آخذ شوكولاتة محشوة أتليوهي تبيدوان نأرو بلان؟ هل سمح لك بالتدخين في الطائرة؟ هل سمح لك بالتدخين في الطائرة اتليهوي توبيه بير نوسبيتال هل سمح لك بان تشرب الجع في المستشفى هل سمح لك بان تشرب في المستشفى اتليهوي تيماري تشيني ميديتن هل سمح لك بان تستحب كلبا في الفندق هل سمح لك بان تستحب كلبا في الفندق جت بوشيمته فمي ولهوتهي ترنين سمح للاولاد في الاجازه بأن يضلوا بالخارج وقتا طويلا سمح في الاجازه بأن يظل بالخارج وقتا طويلا يلهو طلواني جاتن وبور سمح لهم بان يلعبوا في الفناء طويلا سمح لهم بان يلعبوا في الفناء طويلا يلهو ترمنس يوارجات سمح لهم بأن يسهروا طويلا سمح لهم طويلا